قال هؤلاء بناتي إنكم فاعلين لعمرك لعمرك إنهم لفي أملا في سلستيم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقي. فجعلنا عليها غاسف لها، فجعلنا عليها غاسف لها، عليهم، حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا عَلَى بِسْبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأِكْتِنَاضَالِينَ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ عَلَى وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِّنْ صَخْرٍ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما رآ إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصف الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين وقل إن أنا المبين كما أنزلنا على المقتسمين.